السلام عليكم ومبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هل من قبيل هذه أيضا قول الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أيضا هذه الآية جمعت الأركان إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا فهذه جمعت هذه الأركان الثلاثة يسارعون في الخيرات هذا فيه المحبة ويدعوننا رغبا فيه الرجاء ورهبا فيه الخوف نعم. حسنا الله إليكم هذا سهل يقول يقول أتممت حجي وذهبت إلى جدة ليقتني بعض أغراضي ورجعت إلى مكة في اليوم نفسه ورحلتي إلى بلدي لا يزال عليها عشرة أيام فهل يلزمني طواف الوداع حينما ذهبت إلى جدة؟ إذا كنت أعد آخر سؤالة آخر سؤالة يقول كنرح ما طاف آخر آخر فهل يلزمني طواف الوداع حينما ذهبت إلى جدة؟ نعم يلزمك طواف الوداع حينما ذهبت إلى جدة وهذا خطأ يقع فيه كثير من الحجاج إذا انتهت أعمال حجة وله نية البقاء في مكة لعشرة أيام أو أقل أو أكثر يذهب إلى جدة لغرض شراء بعض الأمتعة والأغراض والهدايا ويغادر مكة بدون وداع فيكون بذلك ترك واجبا من واجبات حجه وهو طواف الوداع وبعضهم إذا رجع إلى مكة وأراد أن يغادر طاف الوداع لكن هذا لا يفيد لأن المقصود بالوداع أن يكون آخر عهدك البيت بعد تمام الحج وهذا الذي سافر إلى جدة سافر دون أن يودع فعلى من كان كذلك ذبح شاة تجبر تركه لهذا الواجب يقدمها لفقراء الحرم والله تعالى أعلم أحسن الله إليكم هذا يقول هل المسافر القادم إلى مكة إذا كان موسر الحال يعتبر من فقراء مكة في جواز أكلهم من لحوم الفدية هذه لفقراء الحرم إذا لم يكن فقيرا ليس له حق في دم الجبران لأن هذا الدم لفقراء الحرم أما الهدي لحوم الهدي فليست خاصة بالفقير بل يأكل منها صاحبها ويهدي لإخوانه وأصدقائه ولو كانوا موسرين وأيضا يتصدق منها على الفقراء والمحتاجين أما دم الجبران فهو خاص بالفقراء نعم ما هي نصيحتكم لمن ابتلي وفتن بمشاهدة بمشاهدة كرة القدم مشاهدة كرة القدم تشغل الإنسان عن الخير وخاصة من يتعلق قلبه بكرة القدم ويحب مشاهدتها توافق احيانا في بعض المرات الصلاة المكتوبة توافق الصلاة المكتوبة فيكون مع حماسته ومحبته لمشاهدة كرة القدم ينادى للصلاة المكتوبة فلا يجيب ينادى للصلاة المكتوبة فلا يجيب وهذا نوع من المرض يصاب به القلب والعياذ بالله فالصلاة المكتوبة هي أفضل شيء يفعله الإنسان في هذه الحياة الدنيا بعد توحيده لله وأعظم الأعمال فكيف أضيع هذه الصلاة في سبيل هذه المشاهدات ورؤيتي لأشخاص يركضون وراء هذه الكرة وأترك الصلاة التي خلقني الله لأجلها وأوجدني لتحقيقها من أجل أن أشاهد تلك المشاهدات فمشاهدة هذه الكرة فيها شيء من الإضاعة للوقت وتفويت الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يحفظ الإنسان وقته بها نعم As-salamu alaykum This is the one who says, is there a prayer in this? Allahumma, I ask you, I love the name for you Allahumma, I ask you, I love the name for you I love the name for you I love the deeds for you I قد قال الله سبحانه وتعالى أدعو ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين إنه لا يحب المعتدين فمثل هذا الدعاء من الاعتداء في الدعاء الذي لا يحبه الله وقد أشرت غير مرة إلى أن دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام إضافة إلى كونه جمع فيه المقاصد العالية والمطالب الجليلة فهو دعاء معصوم لا خطأ فيه كل أدعيته, كل أدعيته عليه الصلاة والسلام معصومه ليس فيها خطأ أما الأدعية التي يتكلفها الناس وينشئونها ويخترعونها فقد لا تسلم من الخطأ والمخالفة وإذا سلمت من الخطأ والمخالفة فإنما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أسد وأكمل وأوفى بنيري كل خير في الدنيا والآخرة. وهذه الدعوة اشتملت على عدة مخالفات، عدة مخالفات وعدة توصلات لا دليل عليها. فمن أين له الدليل على جواز التوسل إلى الله بأحب الأماكن إلى الله؟ ومن أين له الدليل على جواز التوصل إلى الله بأحب الأنبياء إلى الله؟ اين الدليل على ذلك فهذه من التوسلات التي وصف اهل العلم بانها توسلات بدعيه اي لا دليل على مشروعيتها لا في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلوات الله وسلامه عليه نعم <تصفيق> <تصفيق> السلام عليكم هذا يسأل عن حديث لا يزال ولا يزال العبد يتقرب الي من نوافل حتى الى نهايه الحديث يقول هل في هذا دليل على ان الولي اعظم درجه من النبي هذا كلام كلام شنيع ولا, ولا يقول مسلم وانبياء الله سبحانه وتعالى ورسله صفوه خلق الله سبحانه وتعالى هذا كلام شنيع لا ينبغي أن يقوله مسلم فانبياء الله سبحانه وتعالى هم صفوه خلق الله وخيار عباد الله وهم صفة أولياء الله وأنبياء الله أولياء لله عز وجل اصطفاهم الله جل وعلا واجتباهم وهم خير أولياء الله لأن خير أولياء الله أنبياء الله فعندما يقول قائل هل هذا الحديث يدل على أن الولي أفضل من النبي؟ أما يفهم هذا القائل أن النبي ولي من أولياء الله وهو خير أولياء الله وأفضلهم وأعظمهم سأنا عند الله سبحانه وتعالى وفوق ذلك اجتباء الله لهم بكمال العبادة وإبلاغ الرسالة واصطفاء الله سبحانه وتعالى لهم بعالي الرتب ورفيع المنازل فهذا كلام باطل و. الطرقية الضلال الذين يعظمون الأولياء تعظيما ما أنزل الله به من سلطان يتجاوزون هذا الحد بل ادعى بعض الضلال أن الولي أفضل من النبي بعض الضلال ادعى أن, أن الولي أفضل من النبي وقال قائلهم في ذلك مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي يعني الولي أفضل من النبي وأفضل من الرسول هذا كلام ضال ولا يقول إلا أهل الضلال والباطل الذين يعتقدون في الأولياء اعتقادات ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان وأولياء الله قال الله عنهم في القرآن الا إن اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله أهل الإيمان والتقوى أهل الإيمان والتقوى هم أولياء الله سبحانه وتعالى ومن المعلوم المتقرر أن أنبياء الله ورسله هم أعظم الناس إيمانا واعظم الناس تقوى لله كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ان اخشاكم لله وأتقاكم لله أنا فالانبياء هم أخشى الناس لله واتقى الناس لله وأعظم الناس عبادة لله سبحانه وتعالى فهذا كلام لا يقال نعم السلام عليكم هذا يقول يقول حكم الصلاة في السفينة إذا كان تراسية الميناء الصلاة في السفينة نعم إذا كانت راسية في الميناء الصلاة في السفينة صحيحة سواء كانت راسيه أو كانت متحركة فيصلي المسلم يستقبل القبلة ويصلي إذا حضر حضرت الصلاة ولا حرج عليه في ذلك وإذا كانت راسيه في الماء وتيسر وتنس... له النزول في الأرض ليصلي وإلا صلى على ظهر السفينة ولا حرج عليه نعم الله عليكم هذا يقول رجل أذن المؤذن بصلاة الفجر وهو لم يصلي الوتر وقال فماذا يفعل هل يصلي الوتر أولا ثم سنة الفجر أو ماذا يفعل إذا أذن المؤذن لصلاة الفجر انتهت صلاة الليل ومن كان له ورد من الصلاة في الليل وطلع الفجر ولم يتمكن من يصليه في الضحى فإذا كان يصلي في الليل 11 ركعة يصليها في الضحى ويزيد عليها ركعة فيصلي 12 ركعة وإذا كان يوتر في الليل بتسع يصلي في الضحى عشرا فإن لم يتيسر له صلاتها بالليل يصليها في الضحى نعم هذا يقول رجل طاف طواف الوداع بعد صلاة العشاء ثم نام وفي الصبح غادر مكة هل عليه شيء الأصل في طواف الوداع أن يكون عند المغادرة لا, لا, لا يكون بعد الوداع سكنة ونوم وبيع وشراء ونحو ذلك فالأصل أن يكون طواف الوداع عند المغادرة فإذا كان يعلم من نفسه أنه يغادر مثلا في الضحى يجعل طوافه بعد الفجر ينام الليل وبعد الفجر يطوف ويغادر وإذا كان بعد الفجر يطوف في آخر الليل ويغادر نعم حسن الله إليكم هذا يقول في سؤال ما مفاده أنه طاف طواف الإفاظة في الدور الأول ثم وجد زحام فأكمل الشوط الأول ثم نزل أو صعد إلى مكان آخر فأكمل الأشواط الأخرى فهل هذا جائز؟ لا حرج عليه إذا كان يطوف في الدور الأول أو في الدور الأرضي أو في صحن المحيط بالمطاف ثم اشتد الزحام وأكمل طوافه في الدور الثاني أو الثالث لا حرج عليه نعم الله عليكم يقول كثير ممن جاءوا إلى الحج يريدون التجارة أو البقاء هنا أو غير ذلك فهل يجوز حجهم وهل يعتبر حج الله عز وجل قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ليس عليكم جناح ليس على الحاج جناح أن يبتغي فضلا من ربه يعني لو جاء معه بشيء من التجارة وباعها على الحجاج أو المعتمرين هذا لا حرج عليه في ذلك إذا جاء باشياء مباحة ونافعة وباعها يترزق ويتجر لا حرج عليه في ذلك نعم حسن الله إليكم هذا يقول هل يجوز أن أدعو بهذا عند الوضوء عند قبل البدء بالوضوء اللهم وفقني للوضوء على طريقة نبيك هذا الدعاء لا أصل له والذي جاء قبل الوضوء البسم له والبسم له استعانة تطلب من الله أن يعينك على الوضوء على القيام بهذه الطاعة على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى فلا تشغل نفسك بما لا أصل له عن المأثور الثابت عن نبيك صلوات الله وسلامه عليه نعم حسن الله إليكم هذا يسأل عن دعاء دخول السوق هل هو صحيح؟ دعاء دخول السوق هو ذكر لله سبحانه وتعالى وهو أن يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له لا, لا الملك ولا الحمد وعلى كل شيء قدير وهذا جاء في حديث يحسن جماعة من أهل العلم ومن أهل العلم من الحديث نعم حسنا الله إليكم هذا يقول هل هناك صلاة الشروق؟, صلاة الشروق الآن فما هي هذه الصلاة وماذا أصلي جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى كان كأجر عمره كان كأجر عمره فهذه الصلاة فيها هذا الفضل العظيم إذا صلى الإنسان في الفجر في جماعة ولزم مصلاه إلى أن تطلع الشمس ثم صلى كانت هذه الصلاة كاجر عمره وقوله ثم صلى يحتمل أن يكون صلاها في المسجد ويحتمل أن يكون صلاها أيضا في بيته ثم صلى يعني جلس إلى أن تطلع الشمس ولما طلعت صلى في مسجد أو ذهب إلى بيته وصلى عملا بقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة فإذا صلى كان له ذلك كأجر عمره فيلزم مصلى إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي أو يذهب إلى بيته ويصلي فيفوز بهذا الأجر نعم جاءت أسئلة كثيرة عن أذكار الصباح والمساء أذكار الصباح والمساء متى تبدأ ومتى تنتهي أذكار الصباح والمساء عظيمة الشأن وحاجة المسلم إليها ماسة أن يتعلمها وأن يحافظ عليها وفيها ثمار عظيمة وآثار مباركة على العبد في دنياه وأخرى وأذكار الصباح تبدأ من من طلوع الفجر من الصبح إلى طلوع الشمس هذا وقتها وأذكار المساء تبدأ من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس إلى غروب الشمس وإذا لم يتمكن الإنسان من أدائها في ذلك الوقت فلا حرج عليه أن يأتي بها بعد طلوع الشمس أو أن يأتي بها أي أذكار المساء بعد غروب الشمس نام. الله إليكم هذا يسأل يقول هل يجوز قراءة سورة الفاتحة على المريض وما هو الدليل على ذلك؟ يجوز لأن الفاتحة رقية. ولما قرأها أحد الصحابة رضي الله عنهم على جل جابر لا أبو, نعم أبو سعيد الخدري لما قرأها على اللدير. وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال وما يدريك أنها رقية ولهذا تسمى سورة الفاتحة الشافية وابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي ذكر كلاما نافعا حول هذه السورة وأنها رقية وشافية وذكر حولها فوائد عظيمة نعم السلام عليكم هذا يسأل هل يجوز قول بسم الله داخل الدورات بالقلب وقولا باللسان أشار بعض أهل العلم أشار بعض أهل العلم إلى أن كثير من دورات المياه في هذا الزمان. آ يكون في طرفها أو في زاوية منها المغسلة المغسل التي يتوضا فيها المتوضئ والمكان نظيف قال والحاله كذلك لا حرج على الإنسان أن يسمي أن يسمي داخل الدورة ومن العلم قال يسمي خارج الدورة ثم يدخل ويتوضى نكتفي عليك. بهذا والله أعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد